ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم ثباتا وجعلنا الليل لباتا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وَأَنْزَلْنَا نَزْرًا وَهَاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَتَجَجَ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ الْفَافَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وتيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابفين فيها أحطابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا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 وَكَأسن دِهاقَ لَا يَسمَعونَ فيِيهَا لَغْوو وَلَ الذابَ جَزَ أَمِّر رَبّكَ عط أَْ حِسَابَ رَبِّ السَّمواتِ وَالْأَرضمَا بَيْنَهُ مَر الرَّحمَانِ لا يَمِْكونَ مِنّ فطاضَاء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 قَمَدَبًا قَرِيبًا يَوْمَ يُنْظَرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ يَوْمَ يُنْظَرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا